الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتدى بهداه قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صل الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة والمغرب إذا غربت الشمس وأخر العشاء ما لم تنم.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 وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبر صل الظهر إذا كان ظلك مثله والعصر إذا كان ظلك مثلي والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصل الصبح بغبش يعني الغلس قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحه عن أنس بن مالك انه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر وحدثني عن مالك عن ابن وحدث قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فياتيهم والشمس مرتفعة قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بآشيك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد فمجموع هذه الأحاديث من هذا الباب الذي أخرجه هو المصنف لبيان أوقات الصلاوات بعد بيان بيّن أوقات الصلاوات مجملدة وبيّن أوقات أو وقت الفجر شارعه في بيان الأوقات بالتفصيل. فبدا رحمه الله تعالى ببيان وقت صلاه الظهر او اشتملت هذه الاحاديث في هذا الباب على بيان توقيت الصلوات الخمس واول هذه الصلوات الظهر لان جبريل عليه الصلاه والسلام اول ما نزل لصبي بالنبي صلى الله عليه وسلم نزل في صلاه الظهر وأول وقت الظهر اذا زالت الشمس أو إذا مالت عن كبد السماء فإذا مالت الشمس عن كبد السماء أو عن مبة السماء فإن وقت الظهر في ذلك الوقت حان أما إن كانت الشمس في وسط السماء بحيث الظل لا يتحرك فإن ذلك الوقت هو وقت الهجير وهو قائم أو هو وقت قائم الظهيره الذي ينهى المسلم عن التنفل في هذا الوقت فإذا تحرك ذلك الظل الصغير الذي يسمى بالفير من ذلك الحين يبدأ وقت صلاة الظهر ويستمر هذا الوقت إلى أن يصير ظل الشيء مثله ويستمر هذا الوقت إذا صار ظل الشيء مثله لكن بشرط الا يدخل وقت العصر ولا يمكن ان نتعرض هنا لمساله هل وقت الظهر والعصر بينهما تداخل ام ليس بينهما تداخل لان الصواب انه ليس بينهما تداخل بحيث ينتهي وقت صلاه الظهر بمصير ذل الشيء مثله ما لم يحظر وقت العصر ثم يدخل وقت العصر بمصير ذل الشيء مثله فيبقى بينهم فتره وجيزه جدا هذه الفتره تكون فتره انتقال بين وقت صلاه الظهر وبين وقت صلاه العصر هذا الذي عليه جماهير اهل العلم وهذا الوقت الذي يكون بين الظهر والعصر ووقت اختيار يؤدي المسلم الصلاه على سبيل الاختيار والجواز لا اننا نمدح ذلك لان افضل وقت لاداء الصلاه هو اول وقتها الذي يدخل فيه إلا في صلاه واحده أو يستثنى من ذلك صلاه واحده وهي صلاه العشاء وسياتينا ان شاء الله تعالى ويستثنى ايضا صلاه الظهر في وقت الحرب في فصل الحرب فإن وقت الظهر في فصل الحرب يستحب الابرار بالصلاه يعني تاخير الصلاه الى حين الابرار المقصود بالابرار هنا ليس لبراد الارضيه او تبريد الارضيه بحيث لو بردت الارضيه كان الأفضل ان تصلى في ذلك الوقت لا هذا غير مقصود وانما المقصود ان يؤخر الوقت الى حين ان تبرد الارض فيصلي المسلمون هذا وقت صلاه الوقت واما وقت صلاه العصر فانه يبدا من مصير ظل الشيء مثله الى ان يصير ظل الشيء مثلي. كما جاء في نسالة عمر إلى عماله في الأنصار وهذا الوقت كله ايضا وقت اختيام و كيف يعرف بأن الوقت قد صار ظل قد صار ظل الشيء مثلاء مثلي قال ابن أبي زيد البيرواني في كتابه الرسالة هذا الكتاب أو هذه الرسالة العظيمه وهي الرسالة حري بطلبة العلم أن يعتنوا بها فانها قد حوت علما كبيرا وهذا الامام المتبع الذي عرف عنه تحريه للحق ذكر في من تجاربه في معرفه بصيره للشيء مثليه انك قال اذا قمت كانت الشمس مع جهه عينك متساويه يعني في افق واحد بحيث مثلا لا ترفع راسك ولا تقاطعه فان رفعت راسك حتى ترى الشمس فاعلم ان الوقت ما زال وقت العصر فان نظرت الى الشمس في جهه في افق متساو مع عينيك فاعلم ان ذلك وقته مصير ظل الشيء مثله فان طعطعت راسك لتنظر او لترى الشمس قليلا فاعلم ان الوقت قد فارق مصير ظل الشيء مثله ارجو ان تفهموا مني هذا بالعربية العربية العربية تعمل ليش العربية تعلو بها باش نعرفه يا اخواني بان الظل صار مثلي نشوفه للشمس اذا معنا معانا تكذب مع عيننا في افق واحد في مستوى واحد قال هذه تجربتنا بذلك يا روابي تبقى تجربه مجرد تجربه والا يستطيع الانسان ان يحسب بعموم او بقامته ويقدر بأن الظل قد صار بثلين هذا الوقت كله وقت جواز ودائما نقول إخواني ينبغي أن نلاحظ بأن أداء الصلاة في أول الوقت هو المستحب وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن من مصير الشيء مثله الى مصير ظل شيء مثليه كله وقت جواز وجود لك أن تؤدي صلاة هذا كله من غير طلاه ومن غير إثم إن جاوز الوقت مصير ظل شيء مثليه فأنت تمشي الى الصلاة فحينئذ تجيء دعوته الجواز مع الطلاه فإن إصفرت الشمس ينتهي وقت الجواز مع القراء بعدها يبدأ وقت الاضطرار يبدأ وقت الاضطرار وأن الصلاة من يؤديها لذلك الوقت لا من كان مضطر هذا لمجموع الاحاديث الوارده في هذا الباب اما وقت المغرب فبدايته واضحه وهو مغيب قرص الشمس عندما نقول momencie, gdybym miał الشمس لا momencie, gdybym miał w يغيب حاجبه هذا ليس بحق وهذا غلط وانما ينبغي ان ننظر الى مغيب الشمس في الاراضي المستويه واحسن شيء يرى فيه مغيب الشمس في الصحراء المنتدة التي ليس فيها جبل او عند البحار فان الافق يكون من غير يعني حضارات او من غير جبال تمنع رؤيه الغروب رؤيه صحيحه فإذا غاب حاجب الشمس الاعلى دخل وقت المغرب ملاحظه اخواني ملاحظه ان التوقيت الفلكي الان في المغرب ارجو ان تنتبهوا ومن كان نائما فليصح فان الكلام يا اخواني على الصلاه وليس على شيء اخر ان من ادى الصلاه قبل وقتها فصلاته باطل ومن أدى صلاته بعد وقتها فان صلاته باقيه حريصه لهذا ينبغي علينا ان نتعرف على هذه الاوقات جيدا اقول يا اخواني بالعلم الحساب الفلكي كما ذكرنا في مساله الفجر في الحصه الماضيه وأن الحساب الفلكي قد وقع فيه الغضب وهذا في سائر ارهاب العالم ووش بالجزائر والخلاف في التقدير بين الأذان الذي فرزناما الذي تعده الجهاد المختصه أو المعنية وبين دخول الوقت اختلفت اجتهادات الناس وطبعا عندما نتكلم عن الوقت الذي يكون بين الرزناما أو توقيت الرزناما وبين دخول الوقت الشرعي يختلف من فصل لفصل لهذا بعضهم يقول إنه يكون بثماني دقائق في بعض الفصول، بعضهم يقول بعشر دقائق بعضهم يقول بخمس عشرة دقيقة والأحوط أقول في للإمام وهو المسؤول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام مؤتمن أو الإمام مضامد والمؤذن مؤتمن وأن الإمام هو الذي يضمن صلاة الناس على الاقل الإمام ينبغي ان اضarray يتحقق اكبر قدر ممكن حتى يصلي بالناس الفجر حتى يوقع الناس صلاتهم في الوقت المشروع كذلك الحساب الفلكي في المغرب يحدد بعد دخول المغرب للدقائق واذن هذا هذا الزيادة هذه السياده هي ثلاث دقائق وكان بعض إخواننا يعني نقول يعني بعض اخواننا هادان الله وإياه ربما لفرض تمسكهم بالسنة ويريدون أن يتمسكوا بالسنة في رمضان قبل أن يؤذن بثلاث دقائق يأخذوا ويأكلوا أمام الناس يأكلوا أمام الناس حتى يبين لأن هناك سنه وهو تعجيل الفكر معا تعجيل الفكر سنه لكن اذا اردت ان تطبق هذه السنه ليس, ليس امام الناس حتى تفتين الناس وانما بينك وبين الله او بينك وبين نفسك لكن من افطر في مثل هذا الوقت يعني بدقيقتين او ثلاثه قبل الانان فإن صيامه صحيح ولا يقال انك افطرت اذا فوقت المغرب يدخل بمغيب قرص الشمس ويمتد إلى غياب الشفق احمر الشفق الاحمر, الاحمر والحمره التي تكون في جهه المغرب والحمره التي تكون في جهة المغرب فإن ذلك تلك الحمراء بعد زوالها مباشره يدخل وقت العشاء وياتي فيها هذا ايضا الخلاف في مساله تداخل وقت العشاء مع وقت المغرب وذكرنا بان الوقت هنا غير متداخل يعني وقت العشاء غير متداخل مع المغرب بحيث ينتهي وقت المغرب فاذا انتهى وقت المغرب يدخل بعده وقت العشاء واضح يا طيب ما هو الوقت المفضل لاداء صلاه المغرب طبعا هو اول وقتها دائما نستصحب الاصل وهو ان الصلاه ابدا في اول وقتها فان المالكيه يقولون بأن وقت المغرب قصير جدا يخرج وقته بقدر ما يتغير بقدر ما يتوضع ويستر عورته ويؤخر ويقيم وياتي بالصلاه بشروطها فان تاخر قليلا فقد اخرج وقت المغرب عن وقتها الفطري وهذا القول وإن كان يعني له وجه من النظر إلا أن الأحاديث لا تسعف هذا القول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الصريح ووقت المغرب ما لم يغي بالشفر ووقت المغرب ما لم يغي بالشفر <تصفيق> أما وقت العشاء فيبدأ بذهاب ذهاب وهو الذي سميناه الشفر فإذا ذهبت راح دخل وقت العشاء ويستمر إلى شطر الليل جاءت الرواية إلى ثلث الليل وجاءت الرواية إلى شقر الليل والصحيح أن هذا الوقت يمتد إلى شطر الليل وكله وقت الجواز وتختص صلاة العشاء بكونها الأفضل ان تؤدى في آخر الوقت وليس في أوله. لتمني النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما دخل على أصحابه وأخر صلاه العشاء يوما فوجدهم قد نعسوا أو أوشكوا أن يغشاهوا النعاس فقال لو, لو لا تشق على امتي أخرت العشاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وتسمى العشاء جاء في روايه ابي مصعب سهري للموطة العتح وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تسمى العشاء بالعتمة بقوله عليه الصلاه والسلام في حديث ابي قتاده عند مسلم لا تغربنكم الاعراض على تسميه صلاتكم العشاء بالعتمة وانما سماها الله في كتابه العشاء وهذا الحديث يا اخواني فيه اشاره لطيفه وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتشرب كل ما يكيد سواء كان من الاعراب أو كان من الكفار لهذا نجد يا إخواننا المسلمين تأثروا ببعض الألفات الوالدة على الإسلام وليس في يمينها ومن ذلك تسمية المتمسك بالسنة المستقيم عليها تسميته من المتشدد لا تقرأون أو تسمعون في الصحافة وقد قام بعض المتشددين وهذه كلمة إن كان فيها بعض حق ففيها كثير من الباطل لان هذه التسميه تتشرح فيها المستقيم من غير المستقيم وربما عمل بها بعض الخوارج او بعض من نبس نفسا التكفير لكنهم يجمعون في هذه التسميه المستقيم من غير المستقيم ومن ذلك تسميه النصارى بالمسيحيين واين النصراني من المسيح عليه الصلاة والسلام فإن المسيح كان يقوم بالتوحيد والنصراني ينافي دينه التوحيد بل دينه شرك مؤسس على عباده غير الله جل وعلا ومن ذلك تسميه اليهود بالاسرائيليين وهذا كله من تغريب الارقام فلا ينبغي للمسلم ذنب ينحذر هذا المنحدر وينبغي ان نتمسك بالخاطر الشرعيه حتى نستقيم على الشرع ولعلي افتح عارضتين واقول جمله لها محل من الاعراب ان بعض اخواننا ممن سلكوا سبيل العلم ربما تاخروا العلم كما كان أن قدر الأولين ولا أجمل في كلمة هذه لكن اقول أقول إن بعض طلبة العلم من تقفروا العلم جاوزوا الحد في بعض الأشياء فأدخلوا علينا مصطلحات جلت على حقائق علمية يعني تكونوا عبد المصطلحات وهذا المصطلح نتعارف عليه وهو مجرد مصطلح والعمل انا ومخالفين نصب في مكان واحد الا ان المصطلح جعلنا نتنافر كما يتنافر الناقص والزائد ومن ذلك اجتهامهم لمساله الاعمال هل هي شرط كمال ام هي شرط صحه وبنوا على هذا كثيرا من علماء السنة بالترجاء ظلما وزورا وعدمانا لماذا؟ لأننا يا إخواني وللأساك الشديد حكمنا كثيرا من المصطلحات على الحقائق الشرعية وكان يكفينا أن نقول لي من نغان خاصمه في متر هذه المسألة هل تعتقد أن الأعمال من الإيمان؟ أشك أنه يقول نعم. أنا أعتقد أن الأعمال عندما تسال عن هل أعدال شرط, شرط صحة أم شرط تمام يسيك الرين فإن قلت شرط صحة خشيت أنك لفواد عمل تخرج أو تخرج الناس من الإسلام ومن هذا إثوان دب إلينا ودبت إلينا فرقة عظيمة حتى إن بعض المتجاسرين أقول يا اخواني والهالكين هدانا الله وإياهم الله ان يهدينا جميعا واياهم رموا كثيرا من علماء الاسلام الاساطين الذبين عن السنه رموهم بالفرجاء ظلما وعدوانا نرجع يا اخواني ونقول ان وقت العشاء قال الجمعه اعترفيا اظن ان لها محلا من الاعراب ولهذا احببت ان انبه عليها حتى احذر إخواني التمسك بمثل هذه المصطلحات، وننصح كل طالب علم إذا جاءك من يجادل، وجاءك يجادل بمثل هذه المصطلحات، فارجع به إلى المحكمات، لأن عندنا محكمات إخوان في ديننا أمور محكمات، فإن جاءك بالمشتبه، ارجع بالمجادل إلى المحكم، ولا تناقش في مشتبهات. لأن شأن المتبع للمشتبه هو من زاغ قلبه كما قال الله جل وعلا هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايه محكمات هن ام الكتاب واخرى متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله فكل من زلم حول هذه المشتبهات فاعلموا انه زائغ عن الهدى وان احترته فارجع الى المحكم وتمسك به فان النجاه فيه واعلم ان الله جل وعلا لا يحاسبك على هذه المشتبهات وعلى هذه المصالحات انما يحاسبك على ما تعلمت من محكم هذا الدين ومحكم هذا الدين ان يقال ان الايمان قول باللسان واعتقاد بالجلال وعمل بالاركان يزيد بطاعه الرحمن وينقص بطاعه الشيطان فلا تدخلني أيها المجادل هل الإيمان أو الأعمال شرط صحة أو شرط كمال لأنني إن قلت, شرط, لأنني قلت شرط, شرط صحة فلي مقصد من ذلك وإن قلت كمال فلي مقصد من ذلك فلا ينبغي أن تدخلني في هذا المضيق واجعلنا نتفق على ما تفقت عليه كلمة السلف الصالح فوقت العشاء اذا يمتد من حين مغيب الشفق الأحمر الى نصف الليل هل دي وقت العشاء وقت التراب نعم لوقت العشاء وقت التراب وهو من بعد صلاه أو من بعد نصف الليل الى حين دخول وقت او قبل دخول وقت الفجر يعني الى حين قبل ان يدخل الفجر فمن منتصف الليل الى قبل ان يدخل وقت الفجر وهذا لاصحاب الضرورات ولعله يتنزل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق حديث رافع من من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تظهر قبل أن تشرق الشمس قبل أن الشمس فقد أدرك الفجر الصبح ومن أدرك ركعة قبل أن تظهر الشمس ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تظهر الشمس فقد أدرك العصر بعد. العشاء ياتي وقت الفجر ويدخل ببزوغ الفجر وسمي الفجر بانفجار النور من جهه المشرق وذكرنا ان الفجر فجران يا اخواني فجر كاذب وهو الفجر الاول وضوءه يكون ضعيفا غير سميك شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بذنب السرحان وهو ذنب الذئب وسرعان ما يذهب هذا الضوء وتاتي بعده الظلمه وهذا علامه الفجر الاول ويمتد في بلدنا من جهه المشرق الى جهه المغرب والفجر الثاني الذي تدخل يدخل به وقت الصلاه وهو الذي قال أو قيل أنه يحل الصلاة ويحرم الطعام هو الفجر الثاني ويكون معظم ونوره يبقى في زيادة ولا يتناقف إلى أن يضيء الحال جدا إلى ان تشرق الشمس فوقت الفجر له وقت واحد على القول الصحيح وهو من طلوع الفجر إلى قبل طلوع الشمس كله وقت مختار الا اننا نقول يا اخواني السنه كما ذكرنا ان يدخل المسلم في الصلاه وهو بغلس يعني في ظلمه وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر المقصود بالإصلاع هو شدة تبين الفجر لأن الناس ربما تساهلوا في صلاة الفجر فأوقعوها في غير وقتها فكانت الصلاة باطله لهذا قال أدو العلم اداء الصلاة بعد تبين دخول وقتها أفضل من الاستعجال بها لربما صلاها المصلي قبل دخول وقتها فتكون باطله بل قال الفقهاء ان من شك في دخول الوقت فصلاته باطله وان ادى في الوقت انتبه يا اخي انتبه الى مساله التوقيت. أنا أدري يا إخواني ربما بعض الناس يقول يا أخيرا يرى الناس يرى سوريا راح الناس ونعنى ما رمضي اللي بقاء المغرب العشاء والله لن يصرح آخر هذه الأمة ولن يصرح حال هذه الأمة إلا بصلاح عبادتها وصلاح هذه الأمة هو انتفاء المنكر والفحشاء فيها ولا يتأتى هذا إلا بأداء الصلاة كاملة بشرائفها وأركابها وواجباتها ومن مانع من إضافة السنن بحذافيرها إن الله تعالى قال والله أصدقى الغائرين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفشار والمنكر فإذا فلح امر الصلاه في هذه الامه واقام افرادها هذه الصلاة إقامة صحيحة فإننا والله إخواننا الصح ولاحظوا من يؤدي هذه الصلاة على وجهها تجدونه يخشى الله سبحانه وتعالى ربما عصى معصية فيما بينه وبين الله خوفاً وهذا لا يبرئ المتكلم منه نفسه. وكل الناس يقع فيه نسال الله ان يعاملنا بعزمه وغفرانه لكن لا يتجرا على امور عظيمه منها المجاهره بالمعاصي ومنها التعدي على الخلق ومنها ظلم الناس كل هذا يبرء منه من اقام الصلاه اقامه حقيقية لهذا انظروا الى قال العلماء من شك في دخول الوقت فصلته له بعضك وإذا وقع في الوقت لماذا؟ لأن الله جل وعلا يحاسبه على خلاف قصده وهو أنه لم يتحرى صلاه لم يتحرى في وقت الصلاة لذا كان من الجائز أن نضيف ولا أن نقص ويردوني إخواتي لما أقول إن التشديد في مسألة صلاة الفجر وهو ان يؤذن المؤذنون على حسب الوثنان لا شك أن الذين شددوا أرادوا أن يحفظوا على الناس دينهم أنا لا أشد في نيه هؤلاء أقول لا شك أنهم أرادوا الحفاظ على دين الناس وهو أن يحفظوا صيام الصائمين لكن غاب عنهم أن يراعوا الحفاظ على خلاة المصرين وإن الأعظم من الصر ولا يشكوا مشتغل بالعلم أن من أخر الانسان شيئا فإن خلاص فإن صوه صحيح لأن لنا أن الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود تكلم عن التبين يا اخواني ما نشتكلم عن الشكل ادخلها الثلج لا علموا دخلها لا افزال الثلج بها لا لا بزل بزل بل غير هذا كله ملغى في ديننا الشك ملغى يا اخواني والقاعده العظيمه التي تنبني عليها علم كبير وعمل عظيم ان, الشف... أن اليقين لا يزول الشف. هذي قاعدة حرفه أهلوان الجاقيل لا يدور بالشكل إذا كنت قمتها فآرا ما فيك بأنك في يوم من الأيام أو في وقت الله وما تعرف ما فيك بأنك توضيت قال لا لا لا أنا من الطب توضيت وجل عصر وكنت اشتغلت وقعته كل لا لا نوضوها من الطب اللي لا نقلش انت معك الأصول هو أنك شافي بتغنى بأنك توضيت لكن شبكته في الحدث ارمي عند الحدث ارمي عندك بلا الشكل ارمي الشكل جانبا وتمزج باليمين وديننا مبني على اليمين يا اخواني ليس مبنيا على الشكوك في وقت الاوقات سمحوني احيانا تقول جمل انا اقصد اقصد هذا الفضل في سنوات مضت سنوات طويله يا ما كنتو شابا أقول هذه في بداية ثمانينيات نهاية السبعينيات فكان بعض الناس ممن تعلموا بالشكل وطرحوا اليقين كانوا يخرجون من بيت الوضوء واذا يعلموا إخواننا الكدامى. كانوا يخرجون من بيت الوهو ويغسل الواحد منهم ثروانه داخل بيت الوضوء لماذا لانه اعمل الشك وطرح اليقين فلربما رجع عليه رباب ثوبه فاصاب بعض ثوبه وهو لا يجري تحتيق قالوا شيدير كي يقولوا اهل الغرب يقلع سرواله كامل يسحب السروال ويدخل تحت العين ويشدوه ويعصر ويخرجوا مسخين مخذرهم لنا حتى لتحت فاصيبوا جميعا في سنة سربو سبحوني أخوانا قد تتكلم بأحد الصراحة سهل الصراحة تعلم أصيبوا جميعاً في سنة سربو لماذا؟ لأنهم ألعنوا في استعمال المهد زيادة على ما عند المالكية من التشدد في مثل هذه المسائل هذا يا أخواني القاعدة التي تتمسكوا بها مكان قاعده الاولى واحفظوها جيدا تمسك اخ المسلم بالمحكم وطرح المتشدد ربما راح يجيب لقاء مع ناس مفكرين اه مع ناس مثقفين يعني نقولها بالسين انا احسن ربما يجيبك الوقت انك تجلس مع ناس عندهم فلسفه عندهم منطق عندهم لسان ربما يريد ان يجرك إلى ما يعتقد بطرح بعض الشبهات هذا ما تدير سوحك فائقة يا اخي ما تدير سوحك تفهم بثابة اذا سوحك تدور في محارس ويرامه وفي في الموجات وفي هذا الدوار هذا، لأنه يجبت هذا التوربيون كيف تدخل في بحر كثل هذا؟ يجبت يقول له أنا عمس هذه الدوار نعرف بالي أربي يديك هذا ونبي صاصره كلام. هذا سكان مخفقي بقوله دخل كل شيء لماذا لانه ليس عندك من العلم ما ترد به بعض الشبهات اقول هذا يا اخواني البعض اخواننا ربما دخلوا في نقاشات وهذا حصل كثيرا فوقعوا في غلط عظيم ربما تكلموا او ادعوا لهذا الذي يجادلهم بما يقول وما يعتقد اذا إخواني وقت الفجر يمتد من طلوع الفجر الصادق والفجر الثاني الذي قلنا يمتد ضوءه عرضا لا من جهة قبلة ويبقى من والتوسع والضوء يزيد ويزيد إلى ان تطلع الشمس كلية ومن أدرك ركعه واحدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة يعني أدرك وقتها وأدرك طبلها هذا مجمل هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب ويستفاد من هذا الحديث اخوان من هذه الاحاديث عنايه السلف رحمهم الله تعالى عنايه بالغه باصلاهم حيث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث الى عماله يبين لهم الاوقات ويبين لهم بان اهم شيء عنده هو صلاتهم وصلاح صلاتهم من صلاحهم وهذه قاعده يا اخواني قاعده من لا محل عنها من صلحت صلاته صلح شأنه كله ما نشغل اللي يجي الصوره فقط يا اخواني كان بعض الناس ولعلي منهم جيلوا بفرصه لكن تراني في مكان هذاك باللغه العربيه تعلم براجي بعيد أقول الله أكبر فيما أدخل في الأسباب وأدخل في الدنيا البيع ونشر ورفع سلم هذا لا وأن السلطة رحمه الله تعالى كانوا يعتنون بالصلاة عناية بالغه جاء في الحديث الثاني وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهير بن مال وهو نافع بن مالك ابن أبي عامر الأصباحي فالتيب المدني وهو ثقة توفي بعد الأربعين والمئة عن ابي وهو مالك ابن أبي عامر الأصباحي وقد سمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من كبار التابعين قد له الجماعه وهو جد الامام مالك ان عمر بن الخطاب كتب الى ابي موسى واسم ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري وهو صحابي مشهور معروف وقول عمر لابي موسى والعصر والشمس بيضاء نقيه قبل أن يدخلها صفرة المقصود بالصفرة يا إخواني قال الأحناف, الاحناف عندهم كلمة يقولوا الصفرة قبل أن تدخلها صفرة يعني والشمس بيضاء لا تحاور فيها العلم يعني إذا شفت فيها الشخصي لكم صفرة شف فيها ما ما يعني إذا, اذا كان الشمس بيضاء بلدهم لا لك فيها شك هذا المقصود به والشمس بيضاء نقيه يعني إذا رايت من الشمس لا يداخلك شك في انها بيضاء وبعض اهل العلم منهم المالكيه يستدلون على السفر مشي في لون الشمس لذاتها وانما يقولون اذا تغير لونه ضوء الشمس على الأرض والجدران فمال إلى الصفح فهذا حين دخول الصبح فواضح يا خواني. هذا معنى قول إلى عمر بن الخطاب والشمس بيضاء ومعية قبل أن يدخل هذا الفرق ثم قال وصل الصبح والمجوم بادي أبنى المشتبكة المقصود بالاجتفاد هو الظهور وقومها تظهر بكفرة كأن الرأي إلى هذه النجوم ينظر إليها كأنها مستقبلة وهذا لكثرتها وقوله وقرأ فيها بصورتين طويلتين من المفصل سيدنا إن شاء الله تعالى الكلام على المفصل في حينه. تعلمون أن القرآن مقسم إلى أربعة أجزاء القسم الأول السبع الطوال وهي السورة السبع الأولى باستثناء الفاتحة. ثمّ ثم المئين ثم المئين وقد جاء ذكرها في الأحاديث وهي الصور التي زادت على عدد آياتها على مئة وهذه إحدى عشر إحدى عشرة صورة ثم المثالي وهي عشرون صورة ثم بعد ذلك المفصل ومنه الطوال ومنه المتوسط ومنه القصار سياتينا إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك ثم قال وحدثني عن مالك حدثني يعني يحيى بن يحيى انتبهوا اخواني يحيى بن يحيى الليثي الذي هو راوي هذا الموقع غير يحيى بن يحيى الذي يروي عنه مسلم ان يحيى بن يحيى الليثي ليس له في الكتب السته وانما الذي له روايه في الْكُتُبِ السته هو يحيى ابن يحيى بن يساروري وليس اللي قال عن هشام بن عروه ابو بن الزبير وهو ثقه فقيه من صغار التابعين ربما تحاشى امام مالك رحمه الله تعالى روايه عنه في اخر عمره لانه تساهل في فيما في عن أبيه لم دائما يروي عن أبيه عمره ابن الزبير، لكنه توجد أحاديث لم يسمعها من أبيه وإنما سمعها بواسطه عن أبيه فكان في آخر عمره أكثر من التدريس فدحاش الإمام مالك رواية عنه في آخر عمره وهذا الإمام إخواني ذكرنا طرفا من ترجمته ومن جلالته رحمه الله أنه روى من الامامان كما ذكرنا الإمام أبو حنيفه والإمام مالك وروا عن الصفيان وصفيان الثوري وصفيان ابن عيينة وروى عن الحمادان حماد بن زيد وحماد بن سلمة وهذا بعلم خصائص هذا الإيمان رحمه الله. قال عن إشام بن عوّة عن أبي وأبوه عوّة بن الزبير الصحابي المشهور. وقوله في آخر الحديث فإخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافرين الغفله اخواني ليست مختصا بتاخير صلاه العشاء وانما كل من أخر أي صلاه ربما كتب من الغافلين بهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنه قال من قرا أو من من حافظ على الصلاه لم يكتب من الغافلين او قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الحديث الاخر وحدثني عن مالك عن يزيد بن ابي زياد ويقال يزيد بن ابي زياد لانه يزيد بن زياد يزي يزيد بن زياد بن ابي زياد ربما نسب الى ابيه وربما نسب الى جده فيقال مباشره يزيد بن ابي زياد وهذا الراوي ثقه وكذلك عبد الله بن رافع هذا تابعي قول أم سلمة رضي الله عنها وهو من الثقات. وقول النبي وقول أبي بريرة رضي الله عنه قال صلِّ الضغة إذا كان ظلُّك مثلك والعصى إذا كان ظلُّك مثلي والمغرب إذا غربت الشخص والعشاء ما بينه وبين ثلث الليل وصل الصبح بغبش وهو ظلمة غلايا الليل وركمنا أنه يختلف عن الغلس لأن الغلس هو ظلمة الليل المختلطة بضوء الصباح أما الغلس فهو ظلمة الليل المختلطة بضوء ليس بضوء الصباح وجاء في بعض كثير من الروايات وصلي الصبح بغلس وقوله يعني الغلس هذا من تفسير يحيى بن يهياء والصواب أنه قال وصلت للسلحة بغلس وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ بن البر رحمه الله شارك كتاب الموطف وهو أعظم شروع الموطف انتبه. انتبه بالإخوان ذكر الإمام ذاهب رحمه الله أن من أغاره وادام النظر في كتاب التمهيد tabli, عبد mniagdybam. وكتاب المغني او كتاب عفوا كتاب mniagdybam, mi mniagdybam, mi mniagdybam, mi mniagdybam, mi mniagdybam, mi mniagdybam, mi mniagdybam, mi mniagdybam, mi mniagdybam, mi قال الذهبي فهو الفقير حقا هذه كتب عظيمه ينبغي العنايه بها في الفقه وقد جمع اصحابها بين التحري وبين التحقيق في مسائل العلم هذه الكتب العظيمه ذكر الامام ابن عبد الله رحمه الله تعالى في مثال التمكين تلاحظون ان هذا الحديث اخواني موقوف على ابي هريره قد يقول قائل هذا الحديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال ابن عبد البر التته قال وقف روات الموطا كله روات الموطا متفقون على ابي هريره قال والمواقيت لا تؤخذ بالراي ولا تؤخذ انت بالتوقيت معنى ذلك ان مواقيت الصلاه لا تؤخذ بالراي وانما تؤخذ بالتوقيت او التوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه هذا يشير به الى مساله علميه وهو ان مثل هذه الاحاديث التي لا تقال من قبل الراي اذا كان صاحبها لا ياخذ عن اهل الكتاب فانها موقوفه لفظا مرفوعه حكما يعني اعداء حكم الرفع كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال هذا الحديث هذا معنى قولهم موقوفه لغبا مرفوعه حكما هذا بالنسبة لهذا في هذا الحديث. وقال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عن بن عبد الله بن أبي طلحة وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة واسمه أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري هذا الراوي مدني الثقة. بسطة إصحاب مع الله ما بطل مالك أحاديث رويها عنه مباشرة واحيانا بين أحاديث ما اسمعهاش منه اسمعها عنه بواسطة يعني مالك هو عن واحد عن اسحاق فأقول هذا أقوالي حتى أدلل على امامه مالك رحمه الله وأنه الإمام الذي لو استطاع أن يدلس لما تفطن له أحد بشده تحريك كان إذا سمع مباشرة يروي مباشرة وإذا سمع شيخ الذي اعتاد الرواية عنه بغير يعني بواسطة لا قارب في الوسط هذا من مزايا الإمام مالك رحمه الله تعالى عن إسحاق ابن أبي بن عبد الله بن مرح عن أنس ابن مالك وأنس المالك هو عم إسحاق هذا عمه لأمه يعني أخ أبيه لأمه لأن أنس بن مالك ليس هو ابن أبي طلحه وانما رباه هو أبو طلح وأدس صحابي الجليل خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين وهو آخر من مات من الصحابة في البصر وقد جوز بيئه دو في سنة ثلاثة وتسعين وله من الأحاديث أغربي له من الأحاديث ألف أميتين مستوثمانين الف مئتين ستمئه توفي رحمه الله سنه ثلاثين وتسعين ومائه قال كنا نصل العصر ثم يخرج الانسان الى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر بني عمرو بن عوف كانوا موجودين في قباء وهذا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاه العصر ولا يؤخرها كما تقول الحنفيه لأن الحنفية يقولون إن بداية وقت العصر هو مصير ظل الشيء مثليه وهذا ليس بصواب وإنما الصواب أن وقت العصر وقت الفضيلة ووقت الاستحباب أن يصليها المصلي إذا بلغ ظل الشيء مثله وهو أول وقتها ويدل لهذا ما ذكر من الاخر قد ذكر الامام مالك رحمه الله في موضع مثل هذه الاخر حتى يبين بان هذا التوقيت هو المرغب فيه وهو المستحب حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه ثم يذهب الذاهب الى بني عمرو بن عوف وكانوا على ميلين يعني كانوا على مسافه من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيجدهم يصلون لانهم كانوا يؤخرون عن صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ويدل لهذا أنهم كانوا يؤخرون العشاء أيضا كانوا معهم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى أهل القباء فيصلي بهم. وقول أنس رحمه الله قوله ورضي الله عنه قوله كنا نصلي كلمة كنا نحوالي. قول الصحابي كنا نفعل هذه الكلمة مختلف. يرقعها اوقف يعني هل تعتبر من قبيل الحديث المرفوع الذي يصح ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم او انه من قول الصحابه والصواب كما ذكر الحافظ بن حجر ان قول الصحابي كنا نفعل موقوف نظرا مرفوع حكما يعني له حكم الرفع ولم يثبت في الاسناد ثم ذكر الحديث الآخر قال وحدثني عن مالك عن ابن شهابن عن أنس ابن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاكم إلى أولى فيأتيهم والشمس مرتفعا قول أو رواية الإمام مالك رحمه الله لهذا الحديث بهذا اللطب أرجو أن تنتبهوا يا إخواني لأن هذا العلم للقتلوع يضرمه لهذا المدى ستقوم صحيحين لأن احنا بحقيقة مجلسنا قصير جدا بين المغرب والعشاء ما ومداما نقصير فلو كان نستغيله كله حتى لا نذهب عنه من مشارده ولا واردة روى الإمام مالك أولا عن أنس قوله كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عبد بن عبد بن عبد قلنا هم أبن قبال وجاء في الحديث الآخر أيضا عن أنس أنه قال كنا مصرر هم ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشبث مرتفع عد هذا الحديث الموقوف على أنس الذي لنره الرفع كما ذكرنا عد من أخطاء مالك بهذا جزم الحافظ عبد البر وقال أخطاء مالك بلفظ آخر أي ثم يذهب الذائب الى العوال بلاشك ان هذا اللفظ صحيح ولهذا لما كان اللفظاء صحيحين اخرجه جميعا الامام البخاري رحمه الله فبدا اولا باخراج روايه العوال ثم ذكر بعدها روايه الكباب حتى يبين بأن العوالي لفظة مجملة تحتمل عدة مناطق في المدينة واللفظة المفصلة الخاصة هي الوائد مباد ومالك رحمه الله تعالى قد روى هذا الحديث على الجادة قلت يا أخواني قد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديثين على الجنة ليبين بأن المقصود بالعوالي هو قباب والدليل على هذا الرواية التي سبقت وهي التي لم يختلف فيها المحدثون ولم يتكلم عنها المحدثون ويمره كنا مصر العصر ثم يطرد الإنسان إلى بني عمرو بن عوف والجميع يعلمون أن بني عمرو بن عوف هم سكان أهل قباء. بهذا يتبين بأن الإمام مالك رحمه الله وكعالى فضروى هذا الحديث على الجدة ولم يخطئ فيه الحديث الاخير في هذه المجموعة قال وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن اسمه فروخ وهو, وهو المعروف بربيعة الرأي فقيم حافظ وهو أحد المسكين في المدينة الذين ترجع إليه الفتوى قال الإمام مالك رحمه الله ذهب الحلاوة الفكه منذ ماذا ربيعا توفي رحمه الله سنة ستين ست وثلاثين ومئة عن قاسم ابن محمد وهو قاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبو عبد الرحمن المدني وهو وواحد الفقهاء السبعة بالمدينة فقيه إمامٌ ورعٌ كثير الحديث توفي سنة ستين ومئة وقوله انه قال ما ادركت الناس والمقصود بالناس هنا لا الصحابه لان محمد من كبار التابعين ادرك كثيرا من الصحابه قوله ما ادركت الناس الا وهم يصل يصلون الظهر بعشي والمقصود بالعشي اخواني من زوال الشمس الى المغرب والمقصود اخواني بيان التاخير بيان التأخير في الصلاة وهذا في حالة واحدة ذكرنا وهو اشتداد الحرب. فإذا اشتد الحر شرع واستحب للمسلمين أن يؤخروا الصلاة إلى حين الإبرار هذا لمن في الجماعة أما في البيوت فالصلاة تبقى دائما الأفضل في أول وقتها نكتفي ان شاء الله تعالى اليوم لهذا القدر والله تعالى الأعلم وسبحانك الله ومعرفة إن شاء Ça a trop